وَقَالَ الَّينَ أَشْرَكُ لَْشَ أَلهَّهُ مَا عَبَذِنَ مِنْ دُونِهِ مِ شَيْء نَّحْن وَلَا أَبَ أُنَا وَلَا حََّمن وَلَا حََّمنَّ مِنْ دُونِهِ مِن شَيْ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 117. بلى عَلَيْهِ عليه حقا ولكن أكثر لَا لا يعلمون 118. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا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 114. الذين صبوا وعلى ربهم يتوكلون 115. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر 112. وأنزلنا إليك الذكر لتبين مَا ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 113. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 لَ يَرَ إلَ ماَا خَلَقَ اللهَّهُ مِن شَيئةَ فَنْ أُغِلَالُوا عَن المين وَالشَّمَا إِ سُجد للِلههِ وَهُم دَقِون